علي بن عبد العزيز بن موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشمس تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس وضحاها والليل إذا يغشى قال لمعاذ قال لمعاذ تقدم تقدم حديث جابن الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاد هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد هذه الصورة صورة الشمس هو أيضا المفصل وهي من المرسلات أو الإنسان إلى صورة الضحى يشرع قراءة قرأتها في صلاة العشاء من السنة قراءتها في صلاة العشاء. فلما صلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأطالب الناس وكان معه عربي ينضح على ناضح الله وخرج من الصلاة وصلى وحده وحكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أو قالوا ذلك لمعاذ فقال إنه منافق. فذهب الرجل يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام فاستدعى معاذ وهو غاضب، وقال: أفتال أنت يا معاذ من أما فليخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة. اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. عشر قراءات أواسط المفصل في صور في صلاة العشاء، وأما قصاره وهي من الضحى إلى الناس، عشر قراءتها في صلاة المغرب وأما في الظهر فيقرأ مقدار ثلاثين آية في الركعة الأولى وعلى النصف من ذلك في الركعة الثانية يعني خمسة عشر وفي صلاة العصر يقرأ قدر الركعة الثانية من صلاة الظهر يعني خمسة عشر آية في الركعة الأولى من صلاة العصر والركعة الثانية على النصف من ذلك هذا هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وربما أحيانا لما قرأ مرة بالطور ومرة قرأ بالمرسلات ومرة قرأ بالاعراف هذا على وجه الندرة وللأكثر أنه عليه السلام كان يصلي المغرب من قصار المفصل وقت عشاء والناس يحتاجون يرجعون من أعمالهم يحتاجون للراحة فيراع تراعى أحوال الناس ومن الفقه مراعاة أحوال الناس من فقه الرجل وطالب العلم والعالم أن يراعي أحوال الناس ولذلك لما كانت الخطبة تجمع الناس الصلاة الجمعة تلزم الجميع يجب الإنسان أن يصل للجمعة ويجب عليه أن يحضر الخطبة ويأثم إلا لم يحضر الخطبة إلا لم يكن هناك عارض أو مانع لكن طالما أنه يستطيع أن يحضر الخطبة لا بد أن يحضر خطبة الجمعة وقد يطول الوقت لذلك من السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة كما في حديث معاذ كما في حديث عمار بن ياسر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمارا عفوا رضي الله عنه خطى بالناس فأوجز وأنجز فقالوا أبر ليقضى لو تنفلت بنا يعني أطلت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته ما إنة من فقه يعني علامة على الفقه فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة وإن من البيان للسحر وكانت صلاته في الجمعة بمقدار سبح اسم ربك الأعلى والغاشية ومع ذلك كانت خطبته أقصر من هاتين الصلاتين فكم يقرأ الإنسان في كم وقت يقرأ سبح والغاشية لو قرأ حتى في نصف ساعة وهذا يعني لو قرأ على التحقيق الشديد ومع ذلك كانت خبته عليه السلام أقصر من هذا لأن قلة الكلام مع إصابة المعنى الغزير يدل على البلاغة وأن الإنسان عنده جوامع الكلم ولذلك كان نبينا عليه السلام أوتي جوامع الكلم أما الذي لا يصيب الهدف من كلامه ويتكلم كلاما كثيرا فهذا إطناب لا فائدة من وإنما البلاغة أن تتكلم كلاما يسيرا تصيب الهدف الذي تريد. نعم نعم والفجر كان عليه الصلاة يقرأ بالستين إلى المئة آية يطيل الصلاة الناس ناموا وارتاحوا في النوم واستيقظوا لصلاة الفجر فمناسب أن يطيل بها نعم قال تعالى والشمس وضحاها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 أي وضوئها وقال قتاده وضحاها النهار كله قال ابن جرير والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار الظاهرة لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار الظاهر يعود على الضوء وليس الشمس نعم والقمر إذا تلاها قال مجاهد تبعها وقال العوفي عن ابن عباس والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار وقال قتادة إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤية الهلال وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر وقال مالك عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم إذا تلاها ليلة القدر وقوله نعم وهذه الآيات الكونية يستدل بها على وجود الله عز وجل وعظمة الصانع سبحانه وتعالى لذلك قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإن قيل لك بما عرفت ربك فخل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه من آيات الله مع أنها مخلوقة لله عز وجل فهذه آيات الليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل تطلع النجوم بالليل والقمر هلال ثم محار ثم بدر هكذا في صنعة عظيمة صنع الله الذي أتقن كل شيء والله عز وجل يخبر عنه بأنه صانع وليس من أسمائه الصانع وإنما هو الخالق لأن الخلق يكون على غير مثال سابق ولذلك قال الله بديع السماوات والأرض أي خلقهن على غير مثال سابق نعم ولذلك من ضاه خلق الله كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهؤون خلق الله يعني المصورين نعم وقوله والنهار إذا جلاها قال مجاهد أضاء وقال قتاده والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار وقال ابن جرير وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلا الظلمة لدلالة الكلام عليها قلت ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيطة لكان أولى ولصح تأويله في قول الله والليل إذا يغشاها سقطت كلمة تأويله في نسخة الشعب سقطت نعم هي مثبتة. قال شيخنا سقطت في الشعب نعم والليل إذا يغشاها نركز على نسخة الشعب هي المعتمدة عند علمائنا كانوا الشيخ بن باز وكذلك الشيخ عبدالعزيز عزرق هي أفضل طبعات تفسير الحافظ بكثير نسخة الشعب نسخة قديمة جدا منذ عشرات السنين عقود من الزمن أظن سنة كم ألف وثلاثمائة وشيء طبعتها قديمة جدا وفيها تحقيق مخطوط جيد والآن الناس صار يهتمون بشكل الورق وعالد الألوان فيه والتغليف والتجليد ولا يهتمون بالتحقيق المخطوط مع أنه لا يقل أهمية عن التحقيق الحديث مهم جدا لذلك هو شاق ولا يتمرس فيه إلا عدد قليل نحتاج إلى ذكاء وحدة الذكاء والذهن عند الإنسان الكلمة ليس فيها نقاط ممكن تقرأها زيت ممكن تقرأها ريب يعني كأنك قبلت بالأسود الدولي نعم نعم والليل إذا يغشاها الناس اليوم بعد النقط طويل اللحن كثير نعم والليل إذا يغشاها فكان أجود وأقوى والله أعلم ولهذا قال مجاهد والنهار إذا جلاها إنه كقوله والنهار إذا تجلا وأما ابن جرير فاختار عوت الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها وقالوا في قوله والليل إذا يغشا يعني إذا يغش الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق وقال بقية بن وليد عن صفوان حدثني يزيد بن داود ابن الحمام قال إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله غشي عبادي, غشى عبادي خلقي العظيم فالليل يهابه فالليل يهابه والذي خلقه أحق أحق أن يهاب رواه ابن أبي حاتم وقوله والسماء وما بناها يحتمل أن تكون ما ها هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها وهو قول قتادة ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها وهو قول مجاهد وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع كقوله <تصفيق> والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإن لموسعون يعني أيدي بدونياء يعني قوة يد جمعها أيدي بدونيا يعني قوة وأما أما يد جمعها أيدي فهذه هي الجارحة نعم واليد تطلق غردا بها القوة وغردا بها اليد الجارحة فأيد يعني قوة قوة ومفردها يد يقال فلان له يد عند فلان يعني قوة ومكالمة ويد يقال لا يتجمع أيضا أيدي نعم لعلك ترجع القاموس يا بسام ولا بسام بسام بسام وسام وسام بسام نعم كلها آم نعم <تصفيق> والأرض فرشناها فنعم الماهدون وهكذا قوله والأرض وما طحاها قال مجهد هذا سلبي على على الملحدين الذين ينكرون وجود الرب جل وعلا ويقولون أن الطبيعة أوجدت نفسها وهو امتداد للدهرية الذين ذكرهم الله جل وعلا قال سبحانه وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يعني الزمن فيقولون بطون, أرض بطون تدفع وأرض تبلع ولا بعث ولا حساب ولي قسم من الفلاسف الملحدين والفلاسفة أكثرهم ملحد وعندهم سفستائية يثبتون الشيء وينقضونه في نفس المجلس الفلاسفة وغاية الكلام ولكن من دخل في هذا غالبا لا يخرج سالبا نعم قال مجاهد طحاها دحاها وقال العوفي عن ابن عباس وما طحاها دحاها يعني جعلها كالدحية أيضا ويدل على أن الأرض ليست كروية وإنما هي بيضاوية وهذا ما أثبته سبحان الله العلم الحديث كانوا أولا يقول الأرض عبارة عن كرة والآن صار يقول إنها بيضاوية لأنها منبعجة من أحد الأطراف ليست طولها كعرضها والذي يكون كل الأقطار فيه واحدة الدائرة وأما الأرض ليست كذلك نعم الدحاة يعني جعلها كالدحية كالدحية البيضة, البيضة نعم No. أيده العظيم القوي قرب المدينة. قرب فقط. فقط. لسان عرب ما جب أيدي قد يكون في لسان عرب نعم. أي أيدين هنا بمعنى القوة. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس طحاها قسمها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد طحها بسطها. وهذا أشهر الأقوال. وعليه الأكثر من المفسرين. وأنت بلادا أن شاعر احتج بهذا. على تأويد اليد بمعنى القدرة ونفو اليد عن الله عز وجل وذلك واحتج بمثل هذه الآية بأيد يعني بقوة ولا شك أن اللغة تحت ذلك فلله يد عند فلان يعني نعمة أو قدرة أو مكانة أو قوة عند فلان ولكن أيدي الأيدي المعروفة وليست القوة والآية في قوله عز وجل لما خلقت بيديا والقوة لا تثنى قوة الله عز وجل عظيمة بأيدي لما خلقت بيدي على التثنية وإذن إثبات الأصابع والأنامل والكف كل هذا يدل على إثبات اليد لله عز وجل فالكف من صفات الله عز وجل والأصابع والأنامل كلها صفات ذاتية من يذكر لله على الكف؟ إثبات الكف لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته ها نهاه على إصبع ليس في كف على إصبع هذا فيه إثبات الأصابع ليس الكف لا هذا السماوات السبع بالنسبة للعرش كخردلة من فيها ليس بالنسبة لله هذا فيه إثبات المسح ليس أين الكف حديث في البخاري نعم حديث الصدرقة سنت أول ما إذا تصدق العبد فإن الصدق أول ما تقع تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه كما عند المخالف صحيحة نعم في كف هذا صحيح رؤيا هذا في كتاب التوحيد في آخر كتاب أقرأ الأثر. ابن عباس قادم الصمت سب في عن النبي ولا عن ابن عباس. أه. لكن لا حكم الرف إن صحح فلا حكم الرف. لكن الحديث المشهور والصريح إلا قطع في كفر إلا تقع في كفر الرحمن. أول ما تقع تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه نعم قال رحمه الله وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة قال الجوهري دحوته مثل دحوته أي بسطته وقوله ونفسه وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه, يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء أخرجه من رواية أبي هريرة نعم جمعاء يعني مكتملة الخلقة هل تحسون فيها من جدعاء يعني ناقصة الخلق وهذا الحديث حديث أبي هريرة في الصيحين يدل على أن الأصل في الناس هو الفطرة والإسلام كل مولود يولد على الفطرة والفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الأصل في الناس الإسلام والسلام والعافية إلا إذا جاء ما يخالف ذلك. فأبى قال ابن أسلم، يهودانه أن يجعلانه يهوديا أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقلوا أسلم لأنه مسلم. وهذا على رد قول جماعة التبين والتوقف التي إحدى فرق التكفير يقولون لا نثبت الإسلام لأحد ويلك الكفر وإنما نتوقف فيه. له مؤمن وله كافر وهذا في تهدي المعتزلة القالين بالمنزلة بالمنزلتين. المنزلتين إذا دخل المسجد وجد إمام لا يعرفه لا يصلي وإذا صلى ينتوى النافلة هذا جهل عظيم يخالف هذا الحديث وأيضا حديث عياذ بن حمار عند مسلم رضي الله عنه أن النبي عليه قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء والحنيف كما قال ابن القيم رحمه الله المقبل على الله المعرض عمن سواه إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم لأن الأسرة الإنسان الإسلام أما كونه سلفي أو غير سلفي فلا بد أن يثبت سلفية أما الإسلام والكفر فالأصل فيه الإسلام إلقى السلام على من عرفته ومن لم تعرف وإذا التقط اللقيط المنبوذ الطفل فإنه يلحق بالمسلمين أم بالكفار بالمسلمين نعم, نعم. إذا, إذا بلغ وبقي على فطرته فهو على الإسلام إن والعياذ بالله ارتد فيكون مرتده لك الأصل فيه الإسلام نعم نريد معنى أيدي الجارحة أيدي بالياء بثبات الياء أي في يد في ماذا تبحث أنت تبحث في أين الآن لا يد في الياء والدال لا. قال رحمه الله وفي صحيح مسلم من رواية عياض من الحمار المجاشعي المجاشعي المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وقوله طيب لعلا نقف في التفسير يوم ونحاول نجتهد فيه on se <coughs>